وَإِنَّ مِنْ شِعََتهِ لَ إِبَرَاهِم إْجَ أَرَبَّهُ بِقَلْبِ سَلِم إِذقالَالَ لِأَبهِ وَقَوْمِهِ مَاذاَا تَعْبُدُ أَئِفْكَن آلِهَةَ دُونَ اللَّهِ تُرون فَمَا ظَنَنْتُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَطّ فَتَوَلَّوْا عَنْهُمْ مُدْبِرِينَ فَرَغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ فَرَاجَعَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزَفُّون قَالَتَأْعُبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ قَائِلُوا بُنُوهُ لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَسْفَلِينَ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 إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ لقد مننا على موسى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 كَذَلِكَ نَجَزِ الْمُحسِنين إِهُماَا مِنْ عبَادِمُؤمِنين وَإِنَّ إِلَسَلَِنَ الْ المُقْسَلين إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَل تَتَّقُون أَتَدَعونَ بَعْلَ وَتَذَرُونَ أَحْسَن الْخَالِقِين اللَّهَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ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 وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ جَئْنَا هُوَ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ مَرِّنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ وبالليل أفلا تعقلون وإن وسال من المرسلين اذ ابط الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحض فالتقمه الحوت وهو مليل فلولا انه كان من المسبحين فلولا انه كان من المسبحين فلبث في بطنه إلى يوم يبعثون